انما ما على الارض زينه لناها لنبلوا وهم ايهم احسن عملا انما ما على الارض زينه لناها لنبلوا وهم ايهم عملا